عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي معافا الا المجاهرين فإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه